وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيدي خلنا ربنا مع القوم الصالحين فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها فيها وذلك جزاء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 مُؤمِنٌ لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْوِ في أيمانِكُمْ ولكن يُؤاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الأيمانَ فَكَفَّارَتُهُ إقْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُحِيمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ